ونحاول اليوم بحول الله أ ن نتحدث عن مدارج العروج إ ل ى هذه ا ل م ن ز ل ة وهي في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر م ن ز ل ة من منازل الايمان إ ي م ن ش ت حياته غ ل العبد كلها بها ن أن أجل... يكون من أجل أهل ل الله جل وعلا غ صبغة أ يطبغ بهذا أن يطير ماهيته بهذا بل الإنسان المعنى جزءا أساس ماهيته أن من كما عبرنا ق ب ل ه حينما يصطبغ الثوب بالشيء يصير اللون محددا ومميزا له به يعرف ب ه يشعر وهو انتماؤه وهو ماهيته وهو وجوده يقع في الخير ويقع في الشر كما استشهدنا ق ب ل ه بقول الله جل وعلا واشرب في قلوبهم العجله بكفرهم الصبغه يشربها الانسان من أ ه م المعاني التي تلد بهذا المعنى والتي هي الطريق هي الطريق في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر وهي ا ل و س ي ل ة إ ل ى أ ن يصطبغ العبد ب ص ب غ ة الله جل وعلا الربانيه, الربانية مما ورد ب قول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين ل م ا كنتم تعلمون الكتاب و ل م ا كنتم تدرسون ا ل ر ب ا ن ي ة ن س ب ة أ ي هذه النصبه ن س ب ة إ ل ى الرب وهي وقعت هكذا ن س ب ة الى الرب جل وعلا ا ل ن س ب ة و ا ل إ ض ا ف ة في النحو لانه مانشت المال في نهايه المطاف لانه حول الله جل وعلا صبغه الله هذا اضافه ة وكذلك النسبه نفس المعنى الشيء المضاف الى الله جل وعلا ان الصبغه بين الله وما صبغه بيانه بالمعنى الذي نستنير في عالمياتنا و و ط ل ه ا ل م ل ي ح وما صبغه الاشاره اليه في الحصه السابقه المنشوب الى الله انما هو منشوب اليه من مقام ا ل ع ب و د ي ة له جل وعلا كما نقول عبد الله وعبد الرحمن صبغه الله ولذلك ورد في الحديث الصحيح احب ا ل إ س م ا ء إلى الى ل الله, عبد الله وعبد الرحمن ل ه هذا المعنى الإضافة اللي فيه يعني عبد وعبد ع ا م ن الله فيه ا ي يعني ل عبد الله وعبد الرحمن العبد هنا الله الرحمن وعلا معناته الله جل عبد يكتسب أنه من نور الله ونور الرحمن وقيمه المضاف إ ل ي ه بل ق ي م ة المضاف تتحدث ب ق ي م ة المضاف إ ل ي ه الان لابسطها بن علا لغير المسلم بهذه الصناعه ق ي م ة المضاف تتحدث ب ق ي م ة المضاف إ ل ي ه يعني العبد كنتم من كج من قيم المضاف إ ل ي ه الله ب ز و ل و ا ن فمن كان أو تتحدد بما عبد للشيطان أ و عبد للطاغوت فقيمته تتحدث بمعبد ا او بين ع د ل وكذلك المؤمن يعلو د ر ج ا ت ويعلو م ن ز ل ة بقدري ما ينكشه <تصفيق> إ ل ى الله عز وجل سواء انكسب ب ا ل إ ض ا ف ة عبد الله عبد الرحمن أ و انكسب ب ا ل ن س ل ه ولكن ك ن و ا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون وهذه ا ل ع ب ا ر ة في ح ق ي ق ة جديده ل ل ت أ م ل العميق ص ب غ ة الله صبغه عن الله سبحانه وتعالى فلذلك ق ي م ة الصبغه تتحدث ب ق ي م ة من أ س ن د ت إ ل ي ه على سبيل ا ل إ ض ا ف ة وهو الله في ا ل ن جلاله رب السماوات والارض وما بينهما سبحانه وتعالى、العبد. اذا ل ع ب د إ اصطبغ بهذه ا ل ص ب غ ة صار ربانيا صار ر رباني بكل ا ن ي ما في ا ل ك ل م ة من معنى وما احوجنا نحن في هذا الزمان على الخصوص لن ى تسال لنا ولا ل ل أ م ة من وهجتها إ ل ا ب ا ل ع و د ة إ ل ى صبغه الله إ ل ا بالتبرج عبر مدارجي ا ا ل ر ب ن ة لأن الربانيه ة درج رضي بنعبة ا ل ل عنهما العلم وارضاهما كما صاحح البخاري كتاب ورد في صحيح البخاري في كتاب باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا اذا كلم الامام البخاري يحكي في ترجمه كتابه باب من ابواب كتاب العلم ص ح ي البخاري باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا ولكن كونوا ر ب ا ن ي ن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال ابن عباد الرباني من يعلم بصغار العلم ي قبل كباره ولك ان قراها ايضا من, يتعلم أو من يعلم ت أو ان يتعلمه ع ل م أن ي بصغار العلم قبل كباره المقصود بالعلم بالاسلام لا يعني المعرفه ابدا أم عرفة الحلم؟ العلم آخر. لان م ل ل الشئ ل ع م آخر أ العلم لا يسمى علما في حقيقته الا اذا ورط العمل. العمل ولذلك قال الله ب ا ل ل وعلا إ ي ن م ا يشفى الله من عباده العلماء اي بما هم عاملون ولو كانوا غير عاملين لما كانوا علماء في اصطلاح التعبير القراني الرباني من يربي ل ي صغار العلم قبل صغاره يربي أ و يعلم أ و يتعلم أ و يتربى يعني انه يعرج إ ل ى الله جل وعلا و إ ل ى التعلم والاتصاف باوصاف العلم الرباني الذي يعطي في ا ل ن ه ا ي ة ص ب غ ة الله جل وعلا يورث القلب ا ل ص ب غ ة فيصير لله ولله قلت لا يكون كذلك فعلا ل ا اذا وقطع العزله وعزم العزله على المضي في طريق الله بالراس والسير إ ل ي ه قلت خاصه في زماننا、ها. لا العلم والمعارف تكفي هذا ل ل الأحكام ظ م من إن سنراكوا نحن نرى أنصوثنا الإسرائية واحد عداد عرفة أننا الأمور كثير كبيرة هؤلاء لهم والطبيعية وغير ذلك. ولا يحول ذلك كله بينه وبين المعاصي لا يزال في خ ط ا ي ا غارقا في وحدته ا مرتكفا في آ ت ا ن ه لا يستطيع التخلص و إ ن م ا الذي استطيع فعلا ا ل إ ق ل ا ع إ ل ى الله من قطع العسير عبر مدارج ا ل إ ي م ا ن وعبر المنهج الرباني الذي أ ر س ا ه ا ل ق ر آ ن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وفي ا ل ر و ا ي ة الاخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لتحصيل الصبغه ة ا ص ب غ ة الله ومن من الله الصبغة أي لا احسن من الله ا ص ب غ ة أ ي لا أ ح س ن من الله ا ص ب غ ة ونحن له عابدون ل أ ن ا ل ع ا ل د ي حقيقه هو الذي اصطبغ بهذه ا ل ص ب غ ة ل أ ن ا ل ص ب غ ة ا ل ع ل ن ي ة ص ب غ ة م ت د ي ة ه للمزيدات القوليه والكلاميه قارا ي ن ا وما إ ا وإلى إبراهيم و ق حكم ا ل ق ر آ ن جزءا من هذا المقطع بقوله تعالى ص ب غ ة الله ومن احسن من الله صبغه ة ونحن ل ع ا د ونحن و ن له عابدون يعني كل الهدالات فارغة لا تنجي يقوم يشريحه يظهر العمل العمل ليعرف ويعرف وإنما نظر المؤمن نفسه نفسه أن كل الهدالات لا لا إلا إلى أولاً إلى ويحاول فارغة إذا نصدم أغوارها صغرات ينصوب النقائف وفي ي ي ع ن المشاكل التي يعانيها داخليا ما الذي يعجزه عن ان يكون عبدا لله احسن و ط ب ق ا لا أ ح د يستطيع أ ن يجيبك عن هذا السؤال إ ل ا أ ن ت اكتب لذلك بيقول في واحد لا ل د يمكن ن ج ا الدين ل م م يعطيك يعطيك وممكن لاحد م يزل الإيمانية ان و يشعر أهل ما وأهل ل م في الدين كان على م ل الطريق م تقول احد ي او مضعج ان مستحيل ا ل يحس م أ بما ع ر ولذلك يمكن لأحد أن يشعر ما أحد أو أن يحس بما يحس ا ل إ ي م ا ن ز و ق ا ل إ ي م ا ن م ج د ا ن ا ل إ ي م ا ن احساس ولما ا ء يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم ه ا ل م ش ي ى هم ولذلك إ ذ ا لا مناص من ا ل ج ر ب ة ذ ا ت ي ة لا مناص من الدخول القربي كل ن ف م ن ل س ي ا في مجال العمل ا ل د ي ن في مجال الاكتئاب لمنازل ا ل إ ي م ا ن قلت وهذا لا ي ك و ن الا بعد ك ف ي ن ه تدكس ولكن هذا لا ي ر و م بان يقوم بان ي ق و ب ا ل و م ب د ن يقوم بان ي ق ا ن يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم ا ن و م بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم ل ا ي ك و ن ل ا ن يقوم بان ي ق و ا ن يقوم ل ا ن ي ق و بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم ب ا يقوم ب ا ل يقوم بان يقوم س ا ن يقوم بان يقوم بان م بان يقوم ب ن يقوم بان ي ق و ا يقوم ب ا ي بان ي ق و ت ع ر ف ا ل ض ق و ب ي ق و ي ق ل ا ن ي ن ي ق ا ن ي ق لا انا أ لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ح ر ك فلذلك هذه المواقع هذه حينما تقرا كتاب الله جل وعلا وتدارسوه بنفسك أ و مع أ ه ل ك أ و مع غيرك تكتشف مشاكلك ا ل ن س ي ة و ا س ت ش ف ادواءك للعداء ومرض ت ج و أ د و ل ك و ع ج ب كونوا الله تعالى الآية صريح في ل ك ك ن ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون أي ألف ت اي تذرطون الكتاب وقبلنا كبير ا ل ا التذرط ومرحلة تشفير تذبور ت ضربون ضربون هو ما بعد من ك ر كل فيه و ا ت ذ ب ر ل ل آ ا ت الله وآياته في ا ل نفسه وفي الكتاب قبل ذلك وفي ا ل آ ث ا ر لينال العبد ا ل ص ا ل غ ا د التي يسلك بها إ ل ى الله ب ا ل ل وعلا قلت لا بد من قرار أ و ل الزمن لا يرحم ا ليوم غد ض كل د ق ي ق ة تمر تفلتت من عمرك. كل دقيقة مرت وضاعت من عمرك ولا يمكنك أ ن تعيش ا ل ل ح ظ ة ا ل و ا ح د ة مرتين فاذا لابد من اراد لابد من عقيده ا نفسي على الخطوه التي انا فيها قبل ان اصوات لانظر إ ل ى اين الرمال؟ تجاه إ ل ى اين لانه ب و ص ي أين إلى ت ج ا اما ان تكون عبدا لله واما ان تكون عبدا لبليس ولا منزلك بين المنزلتين كما هو مقرر في علم ا ل ع ق ا ئ ي ن العبد إ ذ ا ر أ ى نفسه فعلا ي وكشف حقيقته بانه ينبغي ان ي ن ط ر ق ب ص ب غ ة الله فهذا قرار اتخذه أ و ل ا ثم بعد ذلك م ب ا ش ر ة انظر إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل ع م ل ي ة التي تسلمك الى الطريق ا ل س ا ئ ر في الموصله الى الله لتنال منزل الصبغه وتكون من اهل الله لان صبغه الله تعني انها صيفة في أهل الله. على في خصوصية. يا ولله إن ل أهلين ل الناس من في الحديث صيغه ل القرآن أهل الله وخاصتهه كما قال أو في اهل ل ل ص ا أ الله ق ر آ ن أ ه ا ل ل وخاصته وإنما المتصود لأخلاق القرآن المتحلقين بأخلاق القرآن كما أتسم بأهل حق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 ثابتة صفات النفس ث ا ب ت ة ل أ ن ه صفات نوعان صفات البدن تسمى خلقه خاء ولا مرقب يدرون لغوي واحد ف إ ذ ا وصف البدن قيل خ ل ق ة فالخلقه لا تفريه ث ا ب ت ة و إ ذ ا وصفت النفس قيل قلق قل قل قل قل. كيف ت أ ك ل كيف تشرب كيف تنام كيف تستيقظ كيف تتكلم تنس تنس يعني صفات النفس هي ت ص ر ف ت ما ت ش ت ر ي ة ا ل ظ ا ه ر ة لا ت ف ا ع ل في الوجدان النفسي الذي ينتج عنه العمل كل عمل ينتج عن صفات ا ل ن س ي ه باطنه الاختصار هي خصائص النفس لا يسمى ب ا ل ش خ ص ي ة لما قد كان خلقه ا ل ق ر آ ن ك أ ن قاس ب ل غ ة العصر كانت شخصيته خلصت م ا ل ق ر آ ن من استغراق تام كل ا ل ق ر آ ن لا يشد شيء منه عن خلقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعلا وتركا ت خ ل ق ب ا ل أ و ا م ر س ع ل ا وتخلق بالنواهي شركا أ ه ل ا ل ق ر آ ن أ ه ل الله وخاصته هذا م ع ن ى ا ل ا س د لا ينال العبد هذا قلت الا بالربانيه إ ل ا ب ا ل ص ب غ ة وهذا الصبغه بعد اتخاذ القرار ل أ ن تسير إ ل ى الله جل وعلا لا بد أ ن تعرف الطريق الطريق رسمها الله جل وعلا ذكرت ا ل آ ي ة ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب ولما كنتم تدركونه علم الكتاب و د ر ا س ة الكتاب يتمناه ان يشتغل ا ل إ ن س ا ن فقط بالتلاوه الليل ن الليل ر أنا ا والنهار أ ط ل و ا ل ت ل ا و ة خير كبير جدا لست بذلك ولكن لا بد من اكتساب اكتشاب صفات ا ل ق ر آ ن ل م د ة من التخلق ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن ولذلك ا ل آ ي ا ت حينما كانت تنزل ب د ا ي ة امريه ل أ لم تكن تنزل جمله ولكن كانت تنزل م ن ج م ة رب العالمين ينزل اربع ايات خمس آ ي ا ت وينقطع ا ل و ح ي و م د ة ثم ي س ت ن ف ا ل ن ج و ل ل أ ن الله سبحانه وتعالى عامل النفس الانسانيه ب ا ل ق ر آ ن كما عامل ا ل أ ر ض بالمطار لكن ا ل أ ر ض كتغل تصرف ي الزين ي أ ت ي ه ا المطار على فترات افتحوا عتشوا ت ر ط م ا ل أ ر ض حرسوا الناس ق ر ب و ا ا ل أ ر ض فاحس واخراك ارنوب زرعات فاحس واخراك م ر ن و ب دب فاحس واخراك هكذا ولا بد ما بين ا ل إ ن ط ا ر و ا ل إ ن ط ا ر من الشراكين تريحوا فيها ا ل أ ر ض من الماء واستفدوا من شعاع الشمس ا ل ن ا س الانسانيه هكذا تتنزل آ ي ا ت عن و ج ا ن ب ه احتاج ليستوعبها طرقيا الى ز م ن إ ن ي ذ قالوا ا ل ق ر آ ن فيه ح ق ن ة ضمن ح ق ن ة و ا ح د ة إ ذ ن يرد ظهور ا د ا ر ا يستطيع القران ثقيل ده. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا و ل أ ن ن ا نريد أ ن ن تعبه ج م ل ة نتركه جمله لا يمكن ل ل إ ن س ا ن يقول ن ا ا ل ق ب ة ا ل ق ر آ ن مش ظهور وزيد ف أ ط ي ر متحركا به هذه مش ي ح ا وما تترك الانبياء الحفظ للقران شئ والعمل ل ل ق ر آ ن شيء آ خ ر ولكن ا ل ينزل القرآن اليونة الواحدة وقدير بأن على قلب رسوله في أقل المستشعين ليونتقوا ل ه سبحانه سبحانه يتبعه بأن بأن من قدير وقدير في فإذا من ت ا ب م الله ف ح إ ى الناس ا ولكن ل ل عز وجل رقم منهج البشريه استفاد منه أ ص ح ا ب رسول الله و ا ت ا ب ع و ن ل أ ص ح ا ب رسول الله و ا ت ا ب ع و ن لمن تابعهم إ ل ى يوم الناس هذا ولا يزالون إلى القيام يوم القيامة يستفيدون من منهج الله من ا ل ر ب ا ن ي ة من ا ل ص ب غ ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ى الرب أ و إ ل ى الله جل وعلا ولذلك كل منا مطالب ب أ ن يراجع نفسه ما معي من ا ل ق ر آ ن قال ما معك من ا ل ق ر آ ن معك كان س ولكن ص ح ب ة ما معه ي سورة وكذا وكذا رسول البقرة ما كان أصحاب ا ل ل يحفظون ش ك المعيه الأنخاذ هذه تعني معه بكل ما للكلمه من م ع ي ن صحبة ا ل م ق ي ة من ص ح ب ه ا ل خ ل ق ي ة محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم من المعنية معه لعيث أبو جاءت ه ل ع ش عاش معه وأبو لهب عاش معه ولم معه ولكن ما معنى ما المعنى لهب وأبو يكونوا ولكن يقول بعد غصية كراهم رفك سير ج د ة هذه المعنى معنى ب ت غ و و ن من قضا الله د و ا ن من ا فيما ا في هم وجوههم سر ل س ج و د إلى لأثير ل أخيانها م ع ن ى ا ل س ا بالكلام ق ب اللاحق ولذلك أ ن يكون معك شيء من ا ل ق ر آ ن ت ع ل م أ ن ك ك أ ن م ا حزت الدنيا في عباسيه ح ق ي ق ة لمن شوف حبسين رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصلي وسلم يعني أ خ ج ا ل م ن ا ل س ي أ ن ي اقول معي س و ر ة الاخلاص من ا ل ق ر آ ن ماذا ق ب ر س ان زمانيا ل هل سيعلم قل هو الله أ ح د س و ر ة الاخلاص معي في كل ما بتكلم معنا أ م أ ن ه ا فقط على لسان وليس معي تعني نعينا أن من هذه هذا ا من تحقق ل د وفي ل الشكل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام ل إذا ا ا سنتحدث محمد أحدهم قرأ بن صورة إ خ إيمانه وفي قوته وعزيمته على خرق, خرق كل ما يعرضه من اثاث أ و مشاكل أ و أ ي شيء من أ ع م ا ل الشيطان ل أ ن ه ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص تعطيه ا ل أ م ا ن التام تعطيه ا ل ع ث م ه بالله جل وعلا العثم بالله. اي يحفظ بالله جل وعلا قل هو الله أ ح د الله الصمد الصمد ا ل ع ر ب ي ة يطلق على راس أ س ل ل ذلك الجبل يعني يعني بالمعنى اللغة الجبل ج ب يعني يعني طالع هذا يكون طالع ل ا ل ر يلو كبيرة تتكون كتلة سخرية واحدة لا شي مرتبة من ج ا كدية ك سخرة ب ي ر ة فاذا ل لأن الناس قرا أو أو احدهم بأنه سوره الاخلاص تنزل عليه الامام لانه م ت ح ل ق بها ل أ ن ه ا معك وليس على ا نحن و ا اشتاب غابي ا س ب بل ل هي معه هذه م ز ل الله ولكن تعلمون الكتاب الإيمان الوالدة ة صبغة صار ربانين بها ربانين بما كنتم وبما كنوا حقائق تدرسون كنتم كنتم من في الكتاب ح ا ج ة إ ل ى إ ع ا د ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بهذا المنهج منذ م ن ز ا ه و ر ا ل ا ل ى و ر ة ا ت ت ح ة أ س ط ي ع أن أ ق و ل الله صلى الله ا عليه أحياء أن و ا ل ا ا ح ة ق م ان القارئ بما عجم من قراءته كانت ا ل ف ا ت ح ة معه كان اذا ق ر أ ا ل ق ر آ ن تنزل كتاب ا ل إ ي م ا ن على م ن ق ر أ ع ل ي ه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ف ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل ف ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من ح ش ي ة الله تصدع تشققت تشكك ثقا لا ت ط ل ع لسعادتي لا تصدع في ا ل آ ي ة ا ل و ا ح د ة من ا ل ق ر آ ن لو ا س ت س ب ه ا العبد حقا لكانت له نجاه ولكانت له نبراسا ونورا وفرقانا و ح ص ن ح خطيرا ق ل ي ل من ا ل ق ر آ ن يكفيك زي القران خليل من ا ل ق ر آ ن يكفيك وعد ع ا د ا ل ش ب ا ب عندهم كرابات نفسيه عندهم و ت ا و س ع ن ه م ومع ا ل أ س ف هذه الامراض النفسيه والعصبيه كثرت كثرت ب ح ص ا ت يعني غريب الوضع ديال الشباب ل ر القران ولا ش ا ل يقرا القران ديال القران ما, ما ذكر ل أ ن ه يعني ليس ما ق ر أ من ا ل ق ر آ ن معاه ا ل ق ر آ ن أ و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن مشروع مشروع كبير مشروع نفسي و ج ا ن ي ومشروع اجتماعي لما تقول مشروع نفسي و ج ا ن ي يعني راح و ت ع م ل ي ة نفسيه داخليه اللي يبدا يدخل القران ك ي و ا ل ل ص ا ئ ف الباطنه لان الاشياء تتحرك يأذنين عندنا د و ر تتحرك ة دموية الدم مثلا ع ن ن د ا آ ل ا ت ع ض ل ي ة تتحرك ق ل ب يضخ الدم ويخفق ويضخ أ ع ط ا ء تتحرك ل ج ه ا ز هضمي ويعني عندنا ا ج ه ز ة ك ث ي ر ة كلها تشتغل كريات حمراء بيضاء أ ج ه ز ة ك ث ي ر ة النفس أ ي ض ا على ا ل ح م ي ز ا تتحرك إ م ا أ ج ه ز ة م ع ط ل ة هذه نفس م ر ي ض ة ه ذ ه أ و أ ج ه ز ة بعضها معطله وبعضها يتحرك و الذي يتحرك ب ط ء وهكذا للنفس قلبها و للنفس علمها و للنفس و ذ ن ه ا كل ا ل أ ش ي ا ء التي بها الشعور حسيا لاداه الحوادث العينين واللمس كل شيء للنفس ما يقابله واحدا واحدا هذا موجود في ك ت ب الله وفي س ن ة رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م في القران كثير من هذا ف ك س ن ع عن عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث وهي تحدثه جل و ع ل ى عن الميت من بعد ما مات صار يبصر الحقائق ق ا ي ل ه مع أ ن عينه س ه د ت ح م ل ت ا ل س ر ا ب فبصرك اي بصر اذن انما هو بصر ا ل ن ف ظ و ب ص ي ر ة الروح والسمع أ ي ض ا و ا ل ك ل ب أ ي ض ا كل ذلك غطاء م و ج و د ا لك ن أ ش ي ا ء أ خ ر ى م ع ا د ل ة للجوارح ا ل ظ ا ه ر ة المشكله ان هذه اللطائف ا ل ب ا ط ل ة م ع ص ل ة م خ د م ة لو أ ب ص ر ن ا حقا باي الروح ما ر أ ي ن ا أ ح و ا ل ا اخرى من أ ن ف س ن ا لو سمعنا حقا باذي الروح لسمعنا حقائق الايمان حروقه من باطلنا وحولنا لو تحركت قلوبنا في قلوب ن ا ف فعلا قلوبهم قلوب الروح قلوب الانفس لنبعثت ا ل ح ي في ا ة فينا من جديد ي ت ن ذ ر متنحيا ويحقق ط و ل على الكافرين هذه المعاني الكبرى هي التي تورث العبد、الصبغة. صبغه ة الله عز وتشوف ل و ما يقع حولك بهذه ا ل أ د و ا ت ا ل ن ف س ي ة حينما يدخل ا ل ق ر آ ن وتشرب الأنف روح ا ل ق ر آ ن ص ب غ ة ر ب ا ن ي ت ص ب ع ربانيا لك ص ب غ ة الله جل وعلا تتجلى فيك هذا الزمن المادي ا ل م ت ف ا ر ع حول ه ا و ي ة الذي يتنافس في إ ر ض ا ء ابليس وفي ابراز أ خ ط ر ا و ج و ه ل ن م ح ا ر ب ة الله جل وعلا والتمرد على الخالق ب أ ب ش ع المعاصي ن حسن حصين إنما قوي هو سيف、الحرق. سيف جدا هذا الحرح البطار الذي يقطع الباطل ويفرق بين الحق والباطل ويريك النور داخل ا ل ظ ل م ة و ت ش ي على د ي ن ه من ربك ولا ت ت أ ث ر بمكاهد الانحراف ا ل ب ش ع ة و ب إ غ و ا ء ه ا ب ل ي س المهلكه العبد سيكون في أ م الامان ن أمن إذا ا ل ه ت ع ل ى في أ وهذا في ا ل ق ر آ ن الكثير ف ي الاحاديث ا ل ك ث ي ر ة بالأعمال هذه ا ل أ ع م ا ل ب ي ن د ا ر ل ك في ا ل ص د ق ة وقرا يمشي في حديث رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م كيف أ ن من صمم الفجر فهو في ذ م ة لا يحتى يمشي ذ م ة الله يعني الضمان ا ل والامان ي يحميه يحميك من ا ل ا تجد قوة الإيمانية خ ر و الباطلة ح م ي ك ان تستجيب ل ن ب ا ء ا ت الشيطان يكون عندك ب م ا ن يكون عندك ح م ا ي ة وحميه ة يكون عندك جهاد ا ل م ن ا ع ة الروحي عالي عالي عالي جدا ل أ ن ك حضرت الوقت ولم تكن غائبا و ا ل أ و ق ا ت في ا ل إ س ل ا م لها ت اصغر تجليات ق الأوقات ع في ت الروح تقع ج ل في الاوقات أ و ق ت التي اختارها ي أ ر ه ا ق ع فيها بين الأرض والسمن صلة ا ل م ل ا ئ ك ة تعروج فيها صعوبا ً ونزولا ً و ا ل أ ع م ا ل والمعاني كل ذلك فمن كان غائبا فهو خارج تاريخ ا ل ر ا ب ولذلك يلبه الشيطان ويصرعه إ ب ل ي س ويصرعه أ ر ض ا ً يطيح الشهوات والمنكرات ويتركه صريع الزلاء ً من ش د ل نعوذ بالله من البلاء من شده العبد م ؤ م ن هو الذي إ ذ ا أ ن ص ر ف إ ل ى ا ل ق ر آ ن ا س ت م ع فنزلت ا ل آ ي ا ت على قلبه كن كما تفلزل ا ل ص ب ا غ ة على ا ل س و ف إ ذ ا بقلبه أ خ ض ر يانع ينزج من أ ز ا ه ي ر ا ل إ ي م ا ن ورياحين الاحسان ما فانت به ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت ن س بالمؤمن الذاكر لله جل وعلا ولذلك حينما استوطى احد الصحابه أ و ف ا ه رسول الله الحاكم قال لا يزال لسانك رقبان من ذكر الله ذي مملك ذي مريان لا يكون ذلك كذلك إ ل ا إ ذ ا كان هذا القلب ح ج هذا معنى اخوان ل إ في ا ل ص ب غ ة ح ق ي ق ة نحن في حاجه ة إلى لأن في ذ اليه ا ز م ا إننا ن تكون د ا ا ل ل ل إننا الله, تكون عدو الله. بالله رمكين شباطات تكون رمكين عدو نعوذ هذا ل م ع ن ى يعني الرياضي ا لكلمه الدين لا بد من الانتماء إ ل ى الله أ و في س ل م ه لا غيره وما غيره إ ل ا الشيطان نعم لا ل يبريس يعني د بد ان يتخذ قرار وهذا ا ل ز م ن بكل ص ر ا ح ة أ ق و ل مخيف مخيف أ م ا ر ا ت السوق ت ت د ل ع العالم م خ ي ف ة ن ظ ر نظر يعني هذه الجرعه على الله التي تقع دين الناس شبابا وشيبا وسهولا ن س ا ن ا ورجالا والمصارعه لحضيع الدين يبيع الدين يعني تجد النساء يبيع أ ب ا ه ب ج ر ه م يبيع عرضه ب ج ر ه م بلا شيء ا ل م ر أ ة تبيع ابنتها والرجل يبيع زوجتها والنساء يبيع ا ع ر ض ه ل ي و ح ش الخطير جدا هذا ا ل أ م ر يدل قطعا على أ ن ه الحال ا ل إ ي م ا ن ي ه للناس في خطر وكلما عمت ا ل ف ا ح ش ة في قومه المتعمل كما نشاهد وقع لقوم ا لوط ولقوم ا ا ل عاد وكامود وفرعون وقوم نوح كل ا ل أ م م التي ابيدت و أ ه ل ك ت سبب ان الظلمات و ط ض غ حداها او تكون بشرا أ ج ب ر ك بحكة ولكن هذه الظلمات هي فعلا الظلمات التي تسبق الفئران ل أ ن ه فعلا لابو ع ص ا ر س و ل أ و ن ب ي إ ل ا في ظلمه ح ا د ث ة فلعل أ ن ا ل أ م ر يتجدد ولعل أ ن الرجوع إ ل ى الله يقع ويدخل الناس من جديد في دين الله أ ف و ا ج ا ت ا ئ دين لا مسلمين وحسب هم مسلمون الحمد لله ولكن ا ح ت ا ج و ن إ ل ى ت و ب ة ا ح ت ا ج و ن نحن محتاجون إ ل ى ت و ب ة إ ل ى أ و ب ة إلى ثوبة جماعية فمعنى ي أنفسنا أبنائنا ذلك ان ل ل الانتماء ا يتقدون س ا ل إ بعاص للدين ا ا ا ن أن ان ل إ الصبغه بعض ا دهجاز شرد ا ش و م الذي يدله جرين يعني بهات بهات بهات احتاج ل ى ز ي د صبغه ولا ت ت ذ ب هذه الصبغه الا من نهج ا ق ا ن ما ف اسمي ولكن ق و م ا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و ا كنتم تحبسون ما نحن له عابدون في تحليل الصبغه صبغه الله وما نحسن من الله صبغه ونحن له عابدون اي ان العباده هي طريق ا ل ا ص م ب غ ه لصبغه الله والعباده بما هي اخلاص ولتحاجننا ُ في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون فالعبد و ن في ح ا ج ة ي و م ي ة يومية إ ل ى جديد ا ل ع خ ل ا كل يوم العبد في ح ا ج ة إ ل ى جديد نيته إ ل ى جديد إ خ ل ا ق ه إ ل ى محاسبته على نفسه في نفسه على عمله كل يوم كيف صليت اليوم كيف صليت اليوم, كيف صليت اليوم ما كيف صليت الصبح كيف صليت الظهر العصر المغربه العشاء هي فرائض لديك ي ح د ن ا ز ن ه اما انك اديت عنها فقد وصيت و إ م ا أ ن ه ا منقوصه فرغبت ت ذ ه ا يوم القيامه تدعى اتقرب ا ل خ ا و ي ة و س ي س ا ل ك الماضي يوم ا ل ق ي ا م ة عنها اين الصلاه ة الثلانية س الفلانيه اسألوا أنا هل أنا أصلي في ع هل أ ن ا مسلم حقا وصدقا هل أ ت ر ك المعاصي حقا ما حدود تركي للمعاصي ما مدى ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله ينادي افعل كذا افعل كذا ما حدود استجابتي م ن ي ه الله اترك كذا ما تركت ومال م أ ت ر ك هذا خطاب وحساب يومي العبد في حاجه اليه إ م ا أ ن يدخل فيه و إ م ا أ ن يكون من الهالكين وما يدري ا ل إ ن س ا ن بما يخرج الغدو والله ما كفره الدبس يطلع في مثل هذه الظروف العبد يخشع أ ن نكون نعيش الهدوء الذي يسبق العاصفه ان ل ل ع ا ي شاء ن الله ا ع بالمعصية العافيه ل مستلع القطع فمعنى ذلك إ ذ ن أ ن الله جل وعلا اما أ ن ه يمهلنا ل أ م ر و إ م ا أ ن ه ر أ ى ونظر فينا سبحانه وتعالى خيرا ل خ ر و ج ه ولذلك إ ن كان ذاك ا ل أ و ل يعني في ح ز م الخوف بادر هاربا الى الله ف ت ر و ا إ ل ى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين كما ج ا ء في ك ت ا ب ا ل ل ه و إ ن كان في اخرتي خير جيد فبادر ل أ ن تكون من أ ه ل ه ل أ ن ي لما كنت من أ ه ل ه تكون من الاخرين لا من جاء من الله إ ل ا اليك ولا من جاء منه إ ل ا به إذن وعلا الله ج ع ل ا من الناجين وجعلنا برحمتك من س و ا ب ي ن وجعلنا من المتطهرين وصل اللهم وسلم وبارك على ت ي د ي الولي ن و ا ل أ خ ر ي ن واخر دعوانا ان الحمد لله يا رب العالمين